بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ملحق نلح وَمَا أَجْرَاكَ مَلْحَقَهْ وَمَا أَجْرَاكَ مَلْحَقَهْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 تأخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حصومان فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل فَهَل تَرى لَهُم مِّن دَافِعَةٍ وَجَاءَتْ عَوْنُهُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَتْ عَوْنُهُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى فعطوا رسول ربهم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِن لَّمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِن لَّمَّا طَغَى الْمَاءُ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نفخ في الصور نفخة واحدة فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ وَشَقِّ السَّم فَهِيَ يَومَائِدِ وَهَ وَإ شَّاتِ السماء أُ فَهِييَ يَوونَائِذِ وَ وَالمَلَُ عَلَى أَجَائهَا وَالمَلَُ عَلَى أأَبجَ وَيَحْمِلُ ظ شرَبّكَ فَووقَهُم يَومَئِذٍ فَمَية وَيحْمِلُ عَض شرَبِّكَ فَووقَهُم يَومَئِذٍثَمانَ يَوْومَئِذٍ تُرَضُونَ ل تَخفَ مِنكُم خافِيه يَمَئِذٍ تُعرَضونَ ل تَخفَ مِن كُم خافه فَأََّا مَنْ أُوتَكِتابََ بَمِهِ فَقُهَامُقُرَأُ كتابه فَأََّا نَ أُوتِيَكِتاب بَمهِ فَقُلهَامُقُرَأُ كتابهَ إِ ظَنَنتُأَّ مُلٍَ حِسَابِيَه إ إني ظَلَنتُأَّ أني ملَاق فهو في ساب فو في عشَة الزاضية فو فيِي عيشة الزاضية في جَّة عالية ف جَّةعَية قطفُها داَية قطوفُها دانية, قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي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 يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليها ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانيه, هلك عني سلطانية خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سلسلة ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا تَبْعُدُ ذِرَاعًا تَسْلُكُونَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ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 لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون فانا اقسم بما تبصرون وما, تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلُ من رَبِّ الْعَالَمِينَ العالمين رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لآخذنا منه باليمين لآخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين ثم منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين أماَا مِنكُم مِن حَذ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ للِمُتَّقين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ للِمُتَّقين وَإَِّا لََعللَمُ أَن مِنكُم مُكَذبين وَإَِّ لََعلَمُ أن مِ مُجذِبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربك فتسبح باسم ربك العظيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله